حيدا كابد الليل الطويل قم وصلي للجليل قم فقد حان الرحيل قم وحيدا كابد الليل الطويل قم وصلي للجليل قم فقط حان الرحيل قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول وصف في الأقدام للمولى وجاهد للوصول قم ودع عنك الخمول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 اسمع القرآن للأفاق في جنح الظلام لا تبالي بالنيام وبألوان الكلام اسمع القرآن للأفاق في جنح الظلام قم وحيدا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 Kum ve fil